وقلبوا عن الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبطار والله خلقت ندابة من ماء فمنهم, فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم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 يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ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 وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّه وَيَتَّقِه فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إيمَانِهِمْ لَإِنَّ مَوْتَهُمْ لَإِنَّ مَوْتَهُمْ لَا يَقُوْذُ قُلْ لَا تُقُسِمُ قَاعَتُهُمْ مَعْرُوْفَة إن الله قبير بما تعملون